رسول من الله يتلو شرفا مطهرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما, بعد ما جاءتهم البهينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الشماء كفى، ويقيم الصلاة، ويؤتِ الزكاة، وذالك من رقيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملكين في نار جهنم. نما خواه الدين فيها أولئك هم شر بريء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريء جزاهم عن دلابهم جنات عدن تجرين تحتها الأنهار جنات عدن تحتها الأنهار خش. خالبي لفيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه